بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب البين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا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 بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون أن وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبضش البضشة الكبرى إنهم تقيمون فلا فتنا قبلهم قوم في العون رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن إليكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله سُوَيْلَ الطَّالِبِ المُبِينِ، وَإِنِّي عَزَّتُ بِرَبِّي وَرَبَّكُمْ أَتَرْجُونَ، وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لي أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروا قوم من فَمَا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظر بل نجينا بني من العذاب المهين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 أتوب آبائنا إن كنتم صادقين. أهٌم خير أم قوم تبعون والذين يوم قبليهم أهلت إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما قولهم ما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون يوم الفصل شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي أضلي في البطون كالغلي الحمين. الحليم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن غذا ما كنت بهم ترون إن المتقين في من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فَقَالُوا مَعْذَابَ الْجَحِيمِ فَظَلَمُ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُنَّ يَتَذَكَّرُونَ فَرُتَقِبَ إِلَّا هُمُ